هذا الممثل لهم أحد دعاتهم هنا أحد دعاتهم هنا أحد دعات هذا الحزب أيضا المنحرف وكلهم على طريق الضلال والعياذ بالله وهؤلاء القوم لا يعتقدون لوري أمرنا عبد الفتاح السيسي ليس في عناقهم لهم بيعة كما صرح بذلك ياسي برهامي في كتابه فقه الخلاف الذي يدرس عندهم في المجالس الخاصة وهذا مدون والكتاب مطبوع وفيه أن هؤلاء الحكاء هؤلاء الدعاء على هكذا هؤلاء الدعاء على أبواب جهنم الذين جاءوا بمقتضى الدساتير ولاياتهم ليست شرعية وليس في عناقنا لهم بيعة وفهد ياسبرهاني أن يرقى منبرا يوما فيقول السيسي في هنق له بيعة أتحداه إن وصله كلام هذا وأرجو له ليه هذا ونشره على الوسائل الحديقة أن يقوم ويقول السيسي في عنقي له بيعة لأنه سيخسر كل أفراد الحزب لأن كل أفراد الحزب لا يعتقدون أن السيسي ولي أمر شرعي هو ولي أمر وإنما طاعته على حسب المصالح والمفاسد أما أن في عنقي له بيعة فلا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 إذا وصل الستين خلاص على المعاش يخرج نخرج عليه ولا ياذب الله وهنا ضلال في ضلال ولا ولا يعرف السلف هذا أبدا فهذا الحزب حزب النور حزب الحرية والعدالة كل هذه الأعزاب على ضلال وهي والله الذي لا إله إلا هو أخطر على الإسلام من الأعزاب الأخرى الأعزاب الأخرى إذا وقع فيها مخالفات شرعية الناس يعرفون أن هؤلاء اذا كانوا علمانيين او لبراليين او كذا يعرف الناس ان هؤلاء عندهم الحراف عن الدين وانا اذا جاءت باسم السلفية وما افتبه ياسبر فاني ان المرأة يجوز لها ان تكذب على زوجها اذا اراد ان تذهب الى الانتخابات يقول يعني تقول لزوجها انها تذهب مكانا اخر لكي تذهب الى الانتخابات وياسي برهامي في كتاب تفسيصات البروج يرى الكذب لمصلحة الدعوة ويستشهد بقصة الغلام مع الساحر والراهب يقول يجوز الكذب من أجل مصلحة الدعوة فدعوة قائم على الكذب هذه دعوة, دعوة على غير منهاج النبوة وياسي برهامي نفسه يرى أن الدولة غير اسلامية فلما سئل وهذا على الشبكة بصوته ولسانه لما سئل عن لما لما عرض مشروع إعطاء الزكاة للدولة على الأزهر، فقال ورفض مجمع البحوث في الأزهر هذا، فقال أحسن لا لأن هذا لا يجوز ولكن لأن الدولة دولة غير إسلامية. فلما يناقش أحدهم يقول هو لا يقصد دولة غير إسلامية، طب إذا ماذا يقصد؟ إذا كان لا يقصد دولة غير إسلامية. إذن يقصد دولة إسلامية فكيف يقول غير إسلامية هذا لا يعني إلا أنها دولة لا الدار إما دار كفر أو دار إسلام هل هناك دار ثالثة يعني بين بين أو دار الكفر والإسلام أو دار الإسلام والكفر لا إما دار كفر وإما دار إسلام فإذا كانت ليست بدار إسلام إذا هي بدار كفر. والعياذ بالله فهذا الفكر محمد اسماعيل المقدم سعيد عبد العظيم ياسر برهامي أحمد حطيبة أحمد فريد كل هؤلاء قطبيون على منهج سيد قطبي ومحمد اسماعيل المقدم الذي تظاهر بالعلم وشرح بعض الكتب ككتب الأشقر سلسات الإيمان بالله والملائكة والرسل هذا الرجل أيضا من الثوريين ومن يكفر الحكام كفر السادات محمد أنور السادات في كتابه عولة الحجاب فقال عنه أبا أن يدخل التاريخ ولكن دخل ومن ببل دخل فرعون وهارون ومن فرعون وهامان وقارون يعني من باب الكفر يقول أنور اليهود كلهم يكفرون وكلهم على شاكلة معه ولما جاء عندنا هنا ودعاه أتباع حزب النور رحمة فريد قال أول بعد المقدمة كفر الرئيس مبارك ومشركا بالاسم تكفيرا عينيا بالاسم تكفيرا عينيا بالاسم والعياذ بالله هذا الحزب حزب النور حزب منحرف على غير منهاج النبوة لا يرى أن الحاكم في عنقه له بيع وتحدى أحد من حزب النور يقول إن عبد الفتاح السيسي ولي أمر شرعي في عناقذ له بيعة لا يمكن أن يقع من أحدهم هذا أبدا أبدا وحينما تقول لهم النبي يقول من مات وليس في عنقه بيعة مات بيتة جاهلية إذا كنت لا تبايع حاكم دولتك الآن من تبايع من تبايع إما أن يصمت وإما أن يقول لا يوجد حاكم بايعه ويستشرف بحديث في ذيفة فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة فاعتزل تلك الفرق ولا أن تعذب بأس شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك انظر للفقه المغلوط هذا أي الحديث متى يعمل به ها خلاص اندثرت على الإسلام عروة عروة ولم يبقى شيء لم يكن لهم إمام ولا جماعة لا يوجد جماعة المسلمين ولا يوجد إمام حينئذ نروح الجبل وعبد بأسجاعة تكنوت أما يوجد الحمد لله حلقات القرآن عندنا عشر حلقات ستة رجال وأربع نساء وقد يكون منتظر مثل هذا العدد هكذا يا فصل تقريبا قرابة العدد المنتظرين الآن حملات الحج والعمرة الحمد لله موجودة الصلوات المساجد دروس العلم الخير الذي نعيشه والله الحمد مننا نسأل الله المزيد من فضله مع التوفيق لشكره وذكره وحسن عبادته سبحانه وبعد ذلك تقول الدولة دولة غير إسلامية وهذا باسم السلفية وباسم الحزب السلفي هذا الحراف وضرار بعيد والعياذ بالله فنحن نهذر من التعامل مع هذا الحزب حزب النور وأيضا هؤلاء الكو... القوم كذبه وخونه ففي الأول كانوا ضد الحاكم كانوا ضد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الأولى وهم الذين ناصروا محمد مرسي والإخوان وقال ليس بيننا وبينهم عداوة وهم السبب في نجاح محمد مرسي النجاح المزعوم المكذوب ثم بعد ذلك الآن صاروا ضد محمد مرسي وجماعة لماذا؟ في أشفر قليلة لماذا؟ لماذا؟ لأنه لم يأخذوا من الكحكة شيء الدعوة رجعت لها سلطانها وقوتها للحمد ورجع إلى جيشنا قوته نصى الله أن يمده بل عنده أن يحفظ جيش النصر العظيم وأن يحفظ قاداته وأن يحفظ ولات أمورنا بالخير فلما لم يصبهم شيء من هذا التقسيم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 هؤلاء يسمون زعاف والعياذ بالله نعم فنحن نحذر من التعاون مع حزب النور أو الحرية أو العدل أو أي حزب نحذر من التعاون مع هؤلاء